بسم الله الرحمن الرحيم عَنَّمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ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 وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا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 انَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلْطَّاغِينَ مَآبًا لَا بَشِيٍّ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا